ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه وأت المال على حبه. هي ذو واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائمين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاه واتى نَبِعَ عَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّافِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُوبِ الْحُرِّ بالحر وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى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 بدله بعدما سمعه فإنما يفهمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.